فُلَتَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْذَّانُونَ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ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 وَمم مسْكوب وَفَكِهَة كَثَ ل مَقطُوعتِ وَلَا مَم نُوع وَفُروشَّ الرفُوع إِاأَ شَأْنَّابَُّئِ إن شَ فَجعَناهُ أَبَكَاراء عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فِي سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم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 لَ جمورونَ إى مِ قاتَوْ مِ عَلُوم ثمَُّ إكُمْ أَّهَ الضَّلونَ المُكَذبُون لآكِلونَ مِ شَجر مِن زَقُم فَمالِعونَ منِنهَا البُطُون فشَِبونَ عَلَيْهِ مَِ الحمِيم. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِ آذَا نُذُلٌ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بمسبوقين على أَنُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُشِئكُمْ فيِي مَا ل تعلمُون وَلَ قَضِ عَِمتُمُ النَّشْأَةَأُول فَلَلاَا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنتُمْ حِنَيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ پل تم غیر مدین تم سین فین مقرربین فرح نو نئی وم مِنْ, من اصبیل یمین فسلام لك مِنْ أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين